Hussain, Hussain, Hussain, Hussain, Hussain, Hussain. For the right, it is a day and a day. And raise the hand علمنا موقفه أن نحيا شجعانا فحسين بإباء وشموخين ربانا مهما كان أعطاه الدم ثمن الحرية أظم والموعد موعد حرية لا يتراجع أو لن يكسر فينا عزم فصفات العزم قوية ونضال الأمة يبقى مشروعا للحرية من عاشوا عزا لا يرضون ذلة حتى لو كانوا بين الناس قلة بالحق انتصر ثوما والقيام وارفع اثمان الامم فالحق <تصفيق> منصور الله اكبر والقلم متحور الله اكبر حسين حسين بين يدي عباس يجتمع الإثار كلواء خفاق يرفعه لنصار معركة العزة هذه وحسين فيها القائد خسما لن نوزم فيها والله علينا شاهد عاصمة المجد ستبقى باسم حسين معروفا والباطل يزحق حتماً فجرائمه مكشوفة لن تنسى حتماً كل التضحيات والصبح الآتي صبح الأمنيات في الحق القصد ثوماً والقيام وارفع مداء أسمان الهمن منصور الله اكبر والطلم متحور الله اكبر حسين حسين حسين حسين ملحمة الطف بنا وعين ليل اجيالي وشعار العز بها ترجم بلا فعالي أحيتها روح حسين والأمثال بها تضرب والثورة دايبو متواء كانت بتفاني زين رغم أنو في الظلم نرى نصر المظلوم تجساد وشعوب العالم تدري إن صد الحق مخلت ما كان النصر إلا بالإيرادة والخير الخير في هذه الشهادة في الحق انتصر دوماً والقيام, والقيام وارفع مبدأً أسمى للأمان, للأمان فالحق منصور الله أكبر والظلم متحوس الله أكبر, ممتحول ممتحول الله أكبر ممتحول ممتحول حسين حسين حسين شاعر مجتبة تتان